وخسر هنالك الكافرون حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فالصله آ ي ا ت ه ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ف أ ع ر ض أ ك ث ر ه م فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أ ك ن ة مما تدعونا اليه وفي آ ذ ا ن ن ا و ق ر و من بيننا وبينك حجاب فاعمل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 أ َ إ ِ ن َّ ك ُ م ْ لتكفرون َََُُْ بالذي َِِّ خلق َََ الارض ْ في يومين َِْ وتجعلون ََََُ له َُ أ َ ن ْ د َ ا د ا ذلك ََِ رب َُّ العالمين َََِْ وجعل ََََ فيها َِ رواسي َََِ من ِْ فوقها ََِْ وبارك ََََ فيها َِ وقدر ََََّ فيها َِ أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أ ق و ا ت ه ا في أ ر ب ع ة أ ي ا م سواء للسائلين ثم استويت و ل ちはこの世を見 ي けたの ا この世を見つけたの ل この世を見つけたのはこの世を و つけたのはこの世を見つけたのはこの فقضيهن سبع سماوات في يومين واوحي في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فان اعرضوا فقل أ ن ذ ر ت ك م ص ا ع ق ة مثل ص ا ع ق ة عاد وثمود إ ذ جاءتهم الرسل من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم أ لا تعبدوا إ ل ا الله قالوا لو ش ئ ت أ ربنا لانزل ملائكه فان بما ارسلتم به كافرون فاما عادوا فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا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 آ خ ر ة أ خ ذ وهم لا ينصرون و أ م ا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على ا ل ه د ي ف أ خ ذ ت ه م ص ا ع ق ة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ويوم يحشر اعداء الله إ ل ى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم ا شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء إِنْ وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارضيكم فاصبحتم من الخاسرين ف إ ن يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت وحق عليهم القول في أ م م قد خلت من قبلهم من الجن والانس إ ن ه م كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن والغوا فيه لعلكم تغلبون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 جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أ ر ن ا ا ل ذ ي ن أ ض ل ا ن ا من الجن والانس نجعلهما تحت أ ق د ا م ن ا ليكونا من ا ل أ س ف ل ي ن إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ لا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون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 وَمَا يُلَقِّهَا إ わかるぞ ا かるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかる م わかるぞわかるぞわかるぞわかる ل わかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかる إ わかるぞ ا かるぞわかるぞわかَ م わかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかَぞわかるぞわかるぞわか ل ぞわかる ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون ف إ ن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون ومن آ ي ا ت ه أ ن ك ترى ا ل أ ر ض خ ا ش ع ة ف إ ذ ا انزلنا عليها الماء ت ز ت وربت إ ن الذي أ ح ي ا ه ا لمحيي الموت إ ن ه على كل شيء قدير الذين آياتنا لا علينا يلحدون في يخفون「エファン・ジ ا ل ア آمِنَا ジュリアン」「エファン・ジュ ي ア م エファン・ジュリアン」「エファン・ ا ュリアン」「エファン・ジュリアン」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 ما يقال لك إ ل ا ما قد قيل للرسل من قبلك إ ن ربك لذو م غ ف ر ة وذو عقاب ن ل ي م ولو جعلناه ق ر آ ن ا أ ع ج م ي ا لقالوا لولا فصلت اياته أ أ ع ج م ي وعربي قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آ ذ ا ن ه م وقروا وهو عليهم عمي أ و ل ئ ك ينادون من مكان بعيد د و ل ق اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لقضي بينهم و إ ن ه م لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أ س ا ء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إ ل ي ه يرد علم ا ل س ا ع ة وما تخرج من ث م ر ة من أ ك م ا م ه ا وما تحمل من أ ن ث ى ولا تضع إ ل ا بعلمه ويوم يناديهم أ ي ن شركائه 「私の思い出は何でもいいです。<音楽> وإن موسوعه س ه الشر ف ي أ ق ن النابلسي ر ق و للعلوم ا أظن ل ا س ل ا ئ م ة ه ليقولن هذا لي وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده لا الحسن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض ونئ بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض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 「叶えたら叶えたら叶えたら叶えたら叶えたら叶えたら叶えたら叶えたら叶えたら叶えたら ل ه م في م س و ع م ا ل ق ا ء ر ب ه م أ ل ا إنه س ي للعلوم ح ي ط ح ا م ي ه